المكتوب الثاني عشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده السلام عليكم وعلى رفقائكم إ خ و ة ا ل أ ع ز ا ء لقد س أ ل ت م و ن ي في تلك ا ل ل ي ل ة سؤالا لم أ ج ب عنه ل أ ن البحث في المسائل ا ل إ ي م ا ن ي ة والخوض فيها على ص و ر ة مناقشات غير جائل ف أ ن ت م قد بسطتم الموضوع على بسط ا النقاش و ا ل آ ن اكتبو جوابا في غ ا ي ة الاختصار عن ا ل أ س ئ ل ة ا ل ث ل ا ث ة التي هي أ س ا س نقاشكم وتجدون ت ف ا ص ي ل ه في الكلمات التي سجل أ س م ا ه ا السيد الصيدلي إ ل ا أ ن ه لم ترد ببال ا ل ك ل م ة ا ل س ا د س ة والعشرون ا ل خ ا ص ة ب ا ل ق د ر والجزء الاختياري فلم أ ذ ك ر ه ا راجعوها ولكن لا ت ق ر ؤ و ه ا ق ر ا ء ة الجرائد والصحف والسبب الذي دعاني إ ل ى إ ح ا ل ة السيده صيدلي إ ل ى م ط ا ل ع ة تلك الكلمات هو أ ن الشبهات التي ت ر د في أ م ث ا ل تلك المسائل ن ا ب ع ة من ضعف الاعتقاد في ا ل أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ي ة و أ ن تلك الكلمات ت ث بتمامها الأركان ا ل إ ي ن ي ة ب ت ا م إ ث ب ا ت ا كاملا سؤالكم الأول ما ا ل ح ك م ة في إ خ ر ا ج سيدنا آ د م عليه السلام من ا ل ج ن ة وما ا ل ح ك م ة في إ د خ ا ل قسم من بني آ د م جهنم الجواب حكمته التوظيف فقد بعث الى ا ل أ ر ض موكولا ظ ف ا إ ل ي ه م ه م ة ج ل ي ل ة بحيث ان نتائج تلك ا ل و ظ ي ف ة هي جميع أ ن و ا ع الرقي المعنوي البشري وانكشاف جميع استعدادات البشر ونماؤها و ص ي ر و ر ة ا ل م ا ه ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة م ر آ ة ج ا م ع ة ل ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة الحسنى كلها فلو كان سيدنا آ د م عليه السلام باقيا في ا ل ج ن ة لبقي مقامه ثابتا كمقام الملك ولما نمت الاستعدادات ا ل ب ش ر ي ة بينما ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم ذ و مقام ثابت م ض ط ر د كثيرون فلا داعي ل إ ن س ا ن للقيام بذلك النوع من ا ل ع ب و د ي ة فاقتضت ا ل ح ك م ة ا ل إ ل ه ي ة وجود دار تكليف تلائم استعدادات ا ل إ ن س ا ن التي تتمكن من قطع مقامات لا نهايه ة ل ا و لها ذ ل ل ك أخرج آدم ع ي ل ل الجنة بالخطيئة المعروفة التي هي فطرة البشر خلاف الملائكة أي إن إخراج آدم عليه السلام من الجنة س ا إخراج م من مقتضى آدم من إن فطرة هي أي هو عين ا ل ح ك م ة ومحض ا ل ر ح م ة كما أ ن إ د خ ا ل الكفار جهنم حق و ع د ا ل ة مثلما جاء في ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة من ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة إ ن الكافر و إ ن عمل ذنبا في عمر قصير إ ل ا أ ن ذلك الذنب ينطوي على ج ن ا ي ة لا ن ه ا ي ة لها ذلك ل أ ن الكفر تحقير للكائنات جميعا وتهوين من ش أ ن ه ا وتكذيب ل ش ه ا د ة المصنوعات كلها ل ل و ح د ا ن ي ة وتزييف ل ل أ س م ا ء الحسنى ا ل م ش ه و د ة جلواتها في مرايا الموجودات ولهذا يلقي القهار الجليل سلطان الموجودات الكفار في جهنم ليخلدوا فيها أ خ ذ ا لحقوق الموجودات كلها منهم و إ ل ق ا ؤ ه م في جهنم أ ب د ا هو عين الحق و ا ل ع د ا ل ة ل أ ن ج ن ا ي ة بلا ن ه ا ي ة تقتضي عذابا بلا ن ه ا ي ة سؤالكم الثاني لماذا خلقت الشياطين فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان والشرور فما ا ل ح ك م ة فيه إ ذ خلق الشر شر وخلق القبيح قبيح الجواب حاش لله وكلا إ ن خلق الشر ليس شرا بل كسب الشر شر ل أ ن الخلق و ا ل إ ي ج ا د يتطلع إ ل ى جميع النتائج ويتعلق بها بينما الكسب يتعلق بنتائج خ ص و ص ي ة ل أ ن ه م ب ا ش ر ة خ ا ص ة فمثلا إ ن النتائج ا ل م ت ر ت ب ة على نزول المطر تبلغ ا ل أ ل و ف وجميعها نتائج ح س ن ة و ج م ي ل ة ف إ ذ ا ما تضرر أ ح د ه م من المطر بسوء تصرفه ه و ع م ل فليس له الحق أ ن يقول إ ن إ ي ج ا د المطر لا ر ح م ة فيه وليس له أ ن يحكم ب أ ن خلق المطر شر بل صار شرا في حقه بسوء اختياره وسوء تصرفه وبكسبه هو بالذات وكذلك خلق النار فيه فوائد ك ث ي ر ة جدا وجميعها خير ولكن لو ت أ ذ ى أ ح د ه م من النار بسوء كسبه وباستعماله السيء لها فليس له أ ن يقول إ ن خلق النار شر إ ذ النار لم تخلق ل إ ح ر ا ق ه فقط بل هو الذي أ د خ ل يده في النار التي تطبخ له طعامه فجعل بسوء عمله تلك ا ل خ ا د م ة ا ل م ط ي ع ة ع د و ة له حاصل الكلام إ ن شرا قليلا يقبل به للحصول على خير كثير إ ذ لو ترك شر ينتج خيرا كثيرا ل ل ح ي ل و ل ة دون حصول ذلك الشر القليل لحصل عندئذ شر كثير مثال ذلك عند سوق الجيش إ ل ى الجهاد لا بد من حدوث أ ب ر ا ر وشرور ج ز ئ ي ة م ا د ي ة و ب د ن ي ة ومن المعلوم كذلك أ ن في الجهاد خيرا كثيرا حيث ينجو ا ل إ س ل ا م من س ي ط ر ة الكفار فلو ترك الجهاد خشيه حدوث تلك ا ل أ ض ر ا ر والشرور ا ل ق ل ي ل ة لحصل إ ذ ن شر كثير من دون الحصول على خير كثير وهذا هو عين الظلم ومثال آ خ ر إ ن قطع ا ل إ ص ب ع التي أ ص ا ب ه ا الموت ا ل غ ن ج ر ي ن ا فيه خير وهو حسن بينما يبدو ذلك القطع في الظاهر شرا ولكن لو لم تقطع تلك ا ل إ ص ب ع و ا ل قطعت اليد فيحصل آ ن ذ ا ك شر أ ك ب ر وهكذا ف إ ن خلق الشرور و ا ل أ ض ر ا ر والبلايا والشياطين ليس شرا ولا قبيحا ل أ ن هذه ا ل أ م و ر خلقت للحصول على نتائج م ه م ة ك ث ي ر ة جدا ف ا ل م ل ا ئ ك ة مثلا لا درجات رقي لهم وذلك لعدم تسلط الشياطين عليهم لذا يكون مقامهم ثابتا لا يتبدل وكذلك الحيوانات ف إ ن مراتبها ث ا ب ت ة و ن ا ق ص ة حيث لم تسلط عليها الشياطين بينما في عالم ا ل إ ن س ا ن تمتد ا ل م س ا ف ة بين مراتب الرقي ودركات التدني إ ل ى أ ب ع ا د م د ي د ة ط و ي ل ة جدا اذ بدءا من ا ل ن م ا ر د ة و ا ل ف ر ا ع ن ة وانتهاء الى إ الصديقين و ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام هناك مراتب للرقي والتدني لذا بخلق الشياطين وبسر التكليف وبرسال إ ا ل أ ن ب ي ا ء انفتح ميدان الامتحان و ا ل ت ج ر ب ة والجهاد والمسابقه ة و ب تتميز التي خساسته التي نفاسته لبقيت الاستعدادات كالفحم كالألماس المجاهدة والمسابقة كاملة هي في العالية هي في في الإنسانية أي الأرواح السافلة الأرواح فلولا جوهر عن لا تساوى الفحم والألماس أي لا تساوت الروح السامية لسيدنا ا ت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهي في أ ع ل ى عليين مع روح أ ب ي جهل التي هي في أ س ف ل سافلين إذن وإيجادها الشياطين لأنه متوجه نحو نتائج فخلق والشرور ليس وليس كلية بل الشرور والقبائح الناتجة قبيحا شرا وعظيمة متوجه إ ن م ا هي ح ا ص ل ة من سوء الاستعمال ومن الكسب ا ل إ ن س ا ن ي الذي هو م ب ا ش ر ة خ ا ص ة ر ا ج ع ة إ ل ى الكسب ا ل إ ن س ا ن ي وليست الى الخلق ا ل إ ل ه ي و إ ذ ا س أ ل ت م إ ن كثيرا من الناس يسقطون في ه ا و ي ة الكفر والضلال بوجود الشياطين ويتضررون من جرائهم على الرغم من ب ع ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وحيث إن الحكم الأكثرية إن جار على الأكثرية و أ ن ا ل أ ك ث ر ي ن يتضررون فخلق الشر إ ذ ا شر بل يمكن أ ن يقال إ ن بعثه ا ل أ ن ب ي ا ء ليست ر ح م ة فالجواب إ ن ه ا لاعتبار ل ل ك م ي ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل ن و ع ي ة ف ا ل أ ك ث ر ي ة في ا ل ح ق ي ق ة م ت و ج ه ة أ ص ل ا إ ل ى ا ل ن و ع ي ة لا إ ل ى ا ل ك م ي ة فلو كانت هناك م ئ ة نوات للتمر مثلا ولم توضع تحت التراب ولم تسق بالماء أ ي إ ن لم تحدث فيها تفاعلات ك ي م ا و ي ة أ ي إ ن لم تنل مجاهده ح ي ا ت ي ة ف إ ن ه ا تظل على حلها ا م ئ ة ن و ا ة وتساوي قيمتها مائه ئ ة درهم م ب ي ن إذا سقيت بالماء سقيت وتعرضت ل م ج درهم ا طبعها ا ن ن منها و ونمت عشرون منها نخلا مثمرا أفيمكنك أن تقول إ ن سقي تلك البذور شر حيث أ ف س د الكثير منها لا تستطيع ا ل قول ذلك بلا شك ل أ ن تلك النوع العشرين قد أ ص ب ح ت ب م ث ا ب ة عشرين أ ل ف نوات فالذي يفقد الثمانين ويكسب العشرين أ ل ف ا لا شك أ ن ه غانم لم يتضرر فلا يكون السقي إ ذ ن ش ر وكذا لو وجدت م ئ ة من بيض الطاووس مثلا فثمنها يساوي ثمن البيض وهو خ م س م ا ئ ة قرش ولكن إ ذ ا حضنت تلك ا ل م ئ ة من البيض وفرخ عشرون منها وفسدت الثمانون ا ل ب ا ق ي ة هل يمكن أ ن يقال حينئذ أ ن ضررا كبيرا قد حدث أ و أ ن هذه ا ل م ع ا م ل ة شر أ و أ ن ح ض ا ن ة ا ل ط ا و و س ة البيض عمل قبيح لا شك أ ن الجواب ليس كذلك بل العمل هذا خير ل أ ن الطاووس قد كسب عشرين طاووسا أ ث م ا ن ه ا ب ا ه ر ه بدلا عن تلك البيوض ا ل ك ث ي ر ة ا ل ز ه ي د ة الثمن وهكذا فقد غنم النوع البشري م ئ ة أ ل ف من ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وملايين ا ل أ و ل ي ا ء وملايين الملايين من ا ل أ ص ف ي ا ء الذين هم شموس عالم ا ل إ ن س ا ن ي ة و أ ق م ا ر ه ا ونجومها ببعثة الأنبياء وبسر التكليف و ب م ح ا ر ب ة الشياطين إ ز ا ء ما خسره من المنافقين الكثيرين كما والتافهين نوعا والكفار الذين هم ضرب من الحيوانات ا ل م ض ر ة سؤالكم الثالث إ ن الله سبحانه وتعالى ينزل المصائب ويسلط البلايا الا يكون هذا ظلما على ا ل أ ب ر ي ا ء بل حتى على الحيوانات الجواب ح ا ش لله وكلا ف إ ن الملك ملكه وحده وله أ ن يتصرف فيه كيف يشاء ترى لو أ ن صناعا ماهرا جعلك نموذجا مديلا مقابل أ ج ر ه و أ ل ب س ك ثوبا زاهيا خاطه ب أ ف ض ل ما يكون ثم ب د أ يقصره ويطوله ويقصه ثم يقعدك وينهضك ويثنيه كل ذلك لكي يبين حذاقته ومهارته فهل لك أ ن تقول له لقد شوهت جمال ف ي ا ب الذي زادني جمالا وقد أ ر ه ق ت ن ي ل ك ث ر ة ما تقول لي اجلس أ ن ه ض فلا ريب انك لا تقدر على هذا القول بل لو قلته فهو دليل الجنون ليس إ ل ا وعلى غرار هذا فإن والأنف الصانع الجليل قد ألبسك جسماً بديعاً مزينا بالعين والأذن والأنف وغيرها من الجليل جسما بديعا وغيرها الأعضاء والحواس ألبسك قد و ل أ ج ل إ ظ ه ا ر آ ث ا ر أ س م ا ئ ه الحسنى ا ل م ت ن و ع ة يبتليك ب أ ن و ا ع من البلايا فيمرضك حينا ويمتعك ب ا ل ص ح ة أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى ويجيعك م ر ة ويشبعك تاره ويضمئك أ خ ر ى وهكذا يقلبك في أ م ث ا ل هذه ا ل أ ط و ا ر و ا ل أ ح و ا ل لتتقوى ماهيه ا ل ح ي ا ة وتظهر جلوات أ س م ا ئ ه الحسنى فإن قلت لماذا ف إ ن م ئ ة من الحكم الجليل ة تسكتك كما أ ش ي ر إ ل ي ه ا في المثال السابق إ ذ من ا ل م ع ل و م أ ن السكون و الهدو ء و ا ل ر ت ا ب ة و ا ل ع ط ا ل ة ن و ع من العدم و الضرر و ب ع ك س ه ا ل ح ر ك ة و التبدل و جود و خير ف ا ل ح ي ا ة تتكامل ب ا ل ح ر ك ة و ت ت ر ق ى بالبلايا و ت ن ا ل حركات م خ ت ل ف ة ب ت ج ل ي ا ت ا ل أ س م ا ء و تتصفح و تتقوى و تنمو وتتسع حتى تكون قلما متحركا ل ك ت ا ب ة مقدراتها وتفي بوظائفها وتستحق الاجر أ ج ر ل القدر ل أ أ خ ر و ي نكتفي من بهذا ا و ب ة ا ل م خ ت ص ة لأسئلتكم ا ل ث ل ا ث الثلاث والثلاثين التي دارت حولها مناقشاتكم أما إضاحها ففي الثلاث والثلاثين كلمة من الكلمات كلمة ففي من أ خ ي العزيز ا ق ر أ هذه الرسالة للسيد ي د ص ل ي ومن تراه لائقا ممن س م ع ا ل م ن ا ق ش ة وبلغ سلامي الى صيدلي الذي هو من طلاب جدد وقل له لا يجوز بحث المسائل ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل د ق ي ق ة ك ا ل م ذ ك و ر ة بشكل مناقشات ج د ل ي ة من دون ميزان ولا أ م ا م ج م ا ع ة من الناس إ ذ تتحول ا ل ا د و ي ة عندئذ إ ل ى سموم ل أ ن ه ا دون ميزان فتضر المتكلمين وقل ا معا وإنما يجد ذلك عند فراغ البال ا ل ذلك ل م م س وسكون ت ع عند ي يجد ن ب وتوفر ا ل إ ن ص ان ف ع د وتداولا الباحثين ف كانت ر ي ليس إلا وقل له إ ك ا ن ترد الى قلبك الشبهات في مثل هذه المسائل ولم تجد لها جوابا في الكلمات فليكتب بهي ر س ا ل ة خ ا ص ة ب ش أ ن ه ا لقد و ر د ا ل م ع ن ى ا ل آ ت ي بحق ا ل ر ؤ يكون ا ل ت هناك اشياء ويكون هناك اشياء ويكون هناك اشياء ويكون ا هناك ل اشياء ل و ي ع و ا م ن ه ظهرت ل ا ب ن ه ا ل ق ر ي منه على ص و ر ة ط ي و ر في أثناء و ف ا ت ه فخطر لي أ ن ذ ل ك اشياء س ت مفعم ب ا ل ش ف ا ع ة سلامي ودعواتي إ ل ى كل من حضر معنا هنا تلك ا ل ل ي ل ة الباقي هو الباقي سعيد النورسي